قال باب اجاب النصيحه لكل مسلم قال اخبرنا محمد بن علي قال يحيى قال حدثنا يحيى الباشاني قال اخبرنا أحمد بن محمد بن ياسين قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومعاذ بن معاذ ومحمد بن ومحمد بن ابراهيم وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن اسماعيل بن ابي خالد ح قال وأخبرنا محمد بن موسى قال محمد بن بن الفضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصن قال حدثنا الربيع قال حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عياب عن إسماعيل بن, خ... عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإهتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذا <تصفيق> الباب عقدها المؤلف رحمه الله لإيجاب النصيحة لكل مسلم الباب الأول وجوب النية الصادقة في كل عمل تعمله سواء كان هذا العمل من حقوق الله أو من حقوق الأدمية لا بد من نية صادقة وهذا الباب الثاني في إيجاب النصيحة لكل مسلم هذا في العمل الذي يتعلق بالناس حقوقهم. باب إيجاب النصيحة لكل مسلم ذكر في من المؤلف اثري ثم قلوا حاء هذا تحول, تحول الاسناد من الاسناد الى الاسناد الحديث الامام محمد موسى الصلفي وهذا الحديث يرويه جرير بن عبد الله كما الحديث الاول يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا يرويه جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم وهذا اخيرا رواه الشيخان البخاري ومسلم وهمنا نصح الحديث هذه وهذه بيعة خاصة بيعة خاصة لأن البيعة تكون عامة موسبي وتكون خاصة النبي صلى الله عليه وسلم عدة بيعات فقال بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث أشياء على عقام الصلاة وإتاز كاهو والنصح لكل مسلم إقام الصلاة ما قال رسول الله على فعل الصلاة وتيار الصلاة قال على إقام الصلاة وإقام الصلاة غير فعل الصلاة إقام الصلاة غير فعل الصلاة. فالمقيم للصلاة هو الذي هو المؤديها الذي يؤديها بحقوقها وأركانها وشروطها وخشوعها ووضوئها ونيتها ووقتها بخلاف المصلي فإن يصلي كثير والمقيم للصلاة قليل ما كل مصلي مقيم للصلاة فالمصلي كثير والمقيم للصلاة قليل كما ان الركب الى بيت الله في وقت الحج كثير والحج قليل الركب كثير كم الذي يركبون الحجاج عددهم اصلا كثير شكرا. والحج قليل كذلك المقيم للصلاة المصلي كثير والمقيم للصلاة كثير المصلي والذي يؤدي يؤثر الصلاة الصورية ركوع سجود آه. ويأتي الظاهره. الظاهرة هذا مصل لكن من هو المقبل الصلاة من هو الذي عنده النية الخالصة من هو الذي يؤدي الأركان من هو الذي يؤدي الواجبات من هو الذي يحذر قلبه من هو الذي يتابع الإمام من هو الذي يؤديها في الوقت كلها داخل في الإقامة هذا الحديث للجليل بن عبد الله البجلي رواه الشيخان بخاني وسلم الله يقول فيه سير بن عبد الله البجلي باعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقان الصلاة وإتيزته النصف لكل مسلم باعة عهد من الأمور الثلاثة ولهذا كان كان رضي الله عنه ناصها لكل مسلم ويتنكى هذه البيعة دائما فإذا قيل له في سيمنان قال باعة رسول الله على النصف كل مسلم على إقان الصلاة إقامة الصلاة هو أن يؤدي الصلاة معطي الحقوق واجبات والأركان والشروط والنية الصادقة وحضور القلب والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للإمام هذا هو إقامة الصلاة ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في الثناء والمدح للذين يقيمون الصلاة على الذين يقيموا الصلاة يولفهم الذكاء الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الذكاء بخلاف فعل الصلاة فإن كان يفعل الصلاة السورية ولكن قد لا يقيمها فقد يصلي الإنسان ولكنه لا يقوم الصلاة ولهذا جاء الوعيد الشديد على من صلى وسهى عن صلاةه قال للمصلين الذين هم عن صلاةه ولهذه البيعة ليست على فعل الصلاة بل على إقام الصلاة والأمر الثاني إيثاء الزكاة الإيثاء والإعطاء يعني اعطاء الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس وطراعية واختيار إيثاء الزكاة الزكاة جزء من المال يؤخذ يدفعه المسلم هو حق مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص فيؤدي الزكاة المسلم يؤدي الزكاة عن طواعيه واختيار وإيمان صادق وعن ورهبه ورهبة ويحاسب نفسه محاسبة الشريك الشهير فتأخذ هذه الزكاة عن طواعي واختيار ويعتقد ويعلم أنه هو الرابح وأن الزكاة غريبة وليست غرابة فأنت تغنم وتربح على ربك على مرمش لا يؤديه متبرم ولا متكره ولا مستسكن ولا معتقد أنها غرابة وليست غريبة لتاء الزكاة لمستحقها عن طيب الأصل والنصح لكل مسلم هذا الأمر الثالث فيعطى فيا نصح على النص كل بكل مسلم فانصح لكل مسلم فانصح لكل, لكل مسلم تحب له ما تحب لنفسك وبالحديث الصحيح يقول النبي صلى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ان تحب له الخير وتكره له الشر ومذ ذلك انه تحب. تنصح له في في تعلم العلم وفي تعليمه وهذا هو المناسبة العلم مناسبه هذا الحديث لدلائل التوحيد النصف للمسلم في تعلم العلم وتعليمه والعلم قال الله قال الرسول قال الصحابه العلم كما سبق ثلاث انواع علم بالله وأسمائه وصفاته وفان علم بالأمر والنهي الذي هو دينه وعلم بالجزاء وهذه الرسالة علم بالله وأسمائه وصفاته ومن النص للمتعلم أن ترشده إلى ترشده العلم وتعضه عليه وترشده إلى الوسائل والطرق المؤدية إلى العلم وترشده إلى العلماء أهل البصيرة وأهل العلم الذي يستفيد منهم وكذلك النصيحة من المتعلم المعلم في الأخذ عنه والتأدب بالآداب الشرعية ومحبته والدعاء له وسؤاله عما أشكل عليك وثقيت العلم الذي تستفيده وتنشره وتدعو لمن استفدت منه كل هذا من النصح النص لكل مسلم وهذا هو الشاهد لدلائل التوحيد فالمؤلف رحمه الله أعطى بهذا الحديث لأن التعلم والتعليم داخل من النص للمسلم النص له التعلم والتعليم وإثبات الأسماء والصلاة الله علم علم بالله وأسماء من بالأجل العلوم وأفرقها أفضل العلوم العلم بالله وأسوأي وصفاته وعفها فمن النصف للمسلم أن تعلمه وأن تفقه في أسوأي الله وصفاته ومن النصف من المعلم محبة العالم والأخل عنه ونشر علمه والاستفادة منه والسؤال عم اشكل عليه واختيار المعلم الذي تستفيد منه وبهذا تبين مناسبة هذا الحديث لدلائب التوحيد